بسم الله الرحمن الرحيم وكأن نبيًا قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوام قد لاح فجرك باسما فلترق بي ذاك الزمان لبيك يا أبا يحيى لبيك يا أبا يحيا لبيك يا أبا يحيا فأبشر شيخنا الحبيب لقد عطفنا على إخواننا المجاهدين في الجزائر عطفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم حنيه وضعنا أكفنا في أيديهم قائلين الآن حمي الوطير والتقى الجمعان جند الرحمن وحزب الشيطان فلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فيهزم الجمع ويولون الدبر ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فيا إخواننا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نحن سهام في جعبكم فرموا بنا حذ شئتم والله لو خذتم بنا البحر لخذناه معكم وما تخلف منا أحد نسأل الله أن نكون صبرا عند الحرب صدقا عند اللقاء إخواننا في العقيد إن عدوكم هو عدونا وإن انتصاركم هو انتصارنا وإن التمكين لكم هو التمكين لنا فلينعم بذلك المحبون وليفشر به المؤمنون وليكن هما وغما وكمل على المرتدين والمخذلين asiadihim من al-salibiyin wa in ragimat unuf min unas fa qul ya rabbi la turghim siwaha anna wa qada shiqa al-maya wa ratatha bas siru ikhwanakum fi tanzim al-qa'ida bi bilad al-maghrib al-islamy ay yuqaddimulakum kalimatan عبد الرحمن الشنقيطي حفظه الله عضو مجلس الشورى في التنظيم يستكي يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون الحمد لله الواحد القهر والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله وصفيه وخليله في محكم كتابهم قيله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وانزل عليه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 والقائل جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أما بعد فإني أقولها مدوية بملء فمي وبأعلى صوتي لبيك يا أبا يحيا لبيك يا أبا يحيا لبيك يا أبا يحيا, يا أبا يحيا لقد سمعنا لذاعك وكلماتك الموجهة إلينا فوصلت إلى أعماق قلوبنا قبل أسماعنا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصاد قلبا خاليا فتمكنا فاستنهضت بها هممنا وشحزت بها عزائمنا وشددت بها من أزرنا وتأملناها فعلمنا أنها نصيحة من ناصح أمين كما نحسبه وتيقنا أنها من الحق الواجب علينا طلبه ومن ثم تطبيقه والعمل به وكيف لا وهعين ما أمرنا به ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وكيف لا نعمل بمقتضاها وقد كنا ندعو إليها والله جل وعلا يقول يا أجها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كيف لا وهي سبيل إزنا وقوتنا على عدونا إن القذاح إذا اجتمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أجد عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد كيف لا وترك لاجتماع عاقبته وخيمة مضمونة في كتاب الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والبيت لا يبتنا إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد فإن جمع أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغوا الأمر الذي كادوا لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحوا فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا فأبشر شيخنا الحبيب فلقد عطفنا على إخواننا المجاهدين في الجزائر عطفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم حنين ووضعنا أكفنا في أيديهم قائلين الآن حمي الوطيس والتقى الجمعان جند الرحمن وحزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون سيهزم الجمع ويولون الدبر وتيقنا أن النصر حليفنا بإذن أن النصر حليفنا بإذن الله إنا لمنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فيا إخواننا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نحن سيهام في جعبكم فرموا بنا حيث شئتم ووالله لو خضتم بنا البحر لخضناه معكم وما تخلف منا أحد نسأل الله أن نكون صبرا عند الحرب صدقا عند اللقاء إخواننا في العقيدة إن عدوكم هو عدونا وإن انتصاركم هو انتصارنا وإن التمكين لكم هو التمكين لنا فلينعم بذلك المحبون وليبشر به المؤمنون وليكن هما وغما وكمدا على المرتدين والمخذلين وأسيادهم من الصليبيين وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها أيها الشيخ الحبيب ليطمئن قلبه ولينشرح صدره فوالله لن نسلم إخواننا ما دامت أجسادنا تحمل رؤوسنا وما دامت أرواحنا في أجسادنا ونقول لكل طاعن ومشكك فيما قلناه كذبتم ورب الله نبزى محمداً ولما نطاعن دونه ونناضلي ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائلي وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصلي وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعة من الطعن فعل الأنكب المتحاملي وإنا لعمر الله إن جد ما أرى تتلتبسا أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب السميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي أيها المسلمون لقد تواثق إخوانكم المجاهدون في بلاد المغرب الإسلامي وتعاهدوا وتعاقدوا على المضي قدم وأقسموا بالله إنهم لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار ولن يومد لهم سيف حتى يطهر المغرب الإسلامي من دجس الأنجاس المرتدين وأسيادهم الصليبيين الحاقلين وقوانينهم الوضيعة الوضعية وإن حققوا ذلك فلن يقف بإذن الله جهادهم هنالك بل إننا نعقد السباق وإخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها في أفغانستان وباكستان وفي القودقاز العراق وأندنوسيا وفي فلسطين وجزيرة العرب والصومال ناقدوا وإياهم السباق أينا يسبق إلى صلاة ركعتين في البيت الأبيض ورفع الأذان في رحابه فيا أمة الإسلام أعيني أبناءك المجاهدين على تحقيق مرامهم العظيم الذي يصبون إليه أمديهم بالمال وبالرجال ساعديهم بكل ما تملكينه يقول الحق تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمذل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن ينشاء والله آسن عليم ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من جهز غازيا فقد غزى شيخنا الحبيب أبشر فوالله لك أني بابناء المغرب الإسلامي جميعا يتدفقون على هذا الثغر المبارك من كل مكان وهم يرددون بأعلى أصواتهم لبيك يا أبا يحيا لبيك يا أيمن لبيك يا أسامة لبيك أمة الإسلام وفي الختام أود أن أختم هذه الكلمة بقصيدة لأحد أبنائنا وإخواننا وشهدائنا وشعرائنا أخينا أبي خيثمة الشنقيضي تقبله الله وذلك حيث قال رضينا الله ربا قد رضينا ندين الله بالإسلام دينا وقدوتنا النبي لنا إمام على درب الهدات المهتدين أيعقل أن ذل لكل نذل يقر الكفر والطاغوت فينا يرى الأمر الحرام لديه حلا ويمنعنا الحلال لكي يهينا يقاتل بالوكالة عن عدانا ويملأ بالسجون المسلمين هنيئا ملأ أسماع البرايا لرهط بالجزائر صابرين لرهط بالجزائر قد أغاروا على الأعداء إذ نصبوا كمينا فأصبح لا ترى إلا قتيلا تسيل دماؤه تربا مهينا كأن سد الرصاص إذا يدوي يردد لن نذل ونستكينا وكم من فتية صبروا فعزوا وكان حليفهم نصرا مبينا إذا ذكر الجهاد بأرض قوم يحرك ذكره شوقا دفينا إذا ذكر الجهاد بأرض قوم يحرك ذكره شوقا دفينا ففي الأفغان أقوام كرام فيوخ في الجهاد مبرزين أدار الحرب بين الكفر طرا وبين عباد الله المؤمنين وفي أرض العراق جهاد حق تصر قناته ألا, ألا تلينا شباب قد أتوا من كل فج فقاموا للجهاد موحدين رأوا درب الشهادة خير درب فكانوا فيه ضمن السالكين فكانوا فيه ضمن السالكين وفي ارض الجزيره هب اسد وفي الشيشان قوم اخرون شباب حرك الايمان فيهم عواطف بالسلاح مدججين شباب حرك الإيمان فيهم عواطف بالسلاح مدججين فيا من تبتغي جنات عدن رويدك فضغها ثمنا ثمينا فلا تشرك مع الرحمن شيئا وأدي الفرض وجتني بالمشينا وجاهد في الإله جهاد حق عساك تفوز ضمن الفائزين نسأل الله بأسمائه الحسنى والصفاته العلا أن يجعل توحدنا شوكة في حلوق أعدائه المرتدين وأن ينصرنا عليهم أجمعين وأن يذلهم على أيدينا إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يحفظ مقادتهم ومقوديهم وأن يكلأهم بحفظه وأن ينصرهم بنصره ويعزهم على عدونا وعدوه إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أخوكم أبو أنس عبد الرحمن الشنقيطي يعافى الله عنه